أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. بناوي أو خداي كان جاي رحمته سوزو بزعية. يا أيها الذين آمنوا أووفوا بالعقود. أحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إلَّا مَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَلْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ أي أوانى باورتان هناوا بقى مكو بو فابن برنبر بالينو بيمان كانتن خوارنيجوش تمالات بزنو جاو وش حلال كروا بیشگر وانی که بسرتند داد خواند ریتو لمس صورت دا لکاتک دا راوتان با حلال نیه کلا احرام دن امسنی رنا فرمانی خدایا براسی خدا ی جورا فرمان داد با هر شتک کا بیاید. یا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا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 دس دروش مكاني خدا مكنو هلي موشيناوه بطيبه دروش مكاني حج وعمراه هلوهام مانجا كاني حرام رجب ذو القعدة ذو الحجة محرمن تيهش مدنو او قربانيش كدكرت مرجا كاني مشيوينو او ملوانكاني دكرتم ملي آجل كنشانيه بو اوي خاونيان برياري داو بكرت بقرباني لي مكنوو ريقل لوانا مقرن كدين بو توافي كعبو لكاتيك دا بأميدي فضل ورزامن دي خدا كتغ إحرام دشجان وابوتان هيا الروا بكن هروها دجمناتي ورقابراتي كساني كننان هشت كتغوى توافي كعب بكن مكنهوى دزدريجي وبرپاكرني ناخوشي يارمتي وكومة شي يكتر بكن لسر تحاكو خدا ناسي نكن يارمتي وكومة شي يكتر بكن لسر گناهو دزدريجي لخداوى ترسنوى پارس كربن سنك براستي خدا زور بتون دي طولة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 هر وها او مالاتش كا سردبردرينو ناوي غيري خداي لسردبريتو مالاتي خنكاويش اوشي كا بآزارو ليدان مردار بوتوا اوشي كا دكويتا خواروا اوشي كا بليداني مالاتشي تر مردار بو بيتوا اوانشي كا درنده پلاماري دابنو لي خواردبن مگر فرياي چقو كوتبن هر حالته اگلواني بازكرا اگر بچقو دابگات حلالا اروها حرام كرا و خواردني گوشتي و مالاتاني لو شوينانه دا سر دبردرين كهانا و هاواري بو غيري خدا تدا دبرد. هروا ها حرام الاسرتان داوا کردني چارانوستان بهوي الازلاموا وكو اوشتاني کلن ريگي هلداني زاروا دست بكويتو فال گرتنوا برجکان قاوا گرتنوا ام جورا کردارو رفتارانتان سر پیچيو در چونه لفرماني خدا. في الأمور كالروج عرفية كافران نا أميد بون لدين وآيني ايوه يتر نا توانن بسرتان بسرطان دو هر جيز نوري خداين بوناكو جيتوا كوات اللوانم مترسن بلکو هر لمن بترسن أمرو آينو برنامكتان بكوتاي غياندو نازو نعمتي خومم بو تواو کردنو رازين بوي كإسلام برنامو دين وآينتان جال قلب ريارداني اوشتاندا كحرام مان كردوا هركز ناثار كرا لگرانيو برساتيدا ماتيرسي او يهبو بمريت تتواند لوشتانا بخوات كحرام مان كردوا بمرجك دز دريشكار نبيتو بارزو جميزوري له نخواتو خويتو شي گونهو تاوان نكد او براستي خدا الله خوش و مهربانا بو او جور حالتنا ماذا احل لهم قل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَةُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكْلِبِينَ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكْلِبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابَ أي محمد پر سيارد لده کن چه حلال کروا بيان بيان پهان هرشي هرچی خوراچی چاک و پاک بو تان حلال کروا اوشی بالندو تانجي شکاری بو تان راودکن و فیرتان کردون بگمان خدا توانای بخشی و بتواند مشق بکات بجانداران و فیر راوي بکات راوی بو بکن بتایباتی دب خون لوی بوتان د گرنو ناوی خدای لی بهنن کات اکبر الله د کنو کات خون هرله خدا جب ترسنو پار اس راوت چکن براستی خدا بخیر ایلی پرسنو انجام داد ور دو درشتي کردار رفتار فراموج ناکات اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أُوتوا من قبلكم إذا آتينموهن أجرهن محصينين غير مسافحين ولا متخيدين وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ لم <تصفيق> روا هرشي خراجي تاكو باكا بوتن حلال كراو خوردني اواني كاكتيبي اسمانيان بيدراو بوتن حلال خردمني ايوش حلال ابو اوان افرتاني دافن باغل ايمان دارانو افرتاني دافن باغل واني كتيبيان بيدراوا بيش اوا بوتن حلال كاتيك ماريان بيبدن با مرجک ایوا پاک داوین بنو داوین پیس نبن با اشکراو دور پریز بن لدوستگرتنی نهانی با داوین پیسی. جاوی بباور بید بشرعی خداو لم حرامان خوی نپارزید و ایتر همو کارو کردو و چاککانیشی پوز دا بیتو و او جور کسان لقیامت دا لریزی خسارد مندو زررمندو دورا و کانا.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 وإن كنتم الضّاء وعلى سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لمست فلم فلم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيبا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيبا فَمْسَحُوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يريد لِيُطَهِّرَكُمْ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اي اواني باورتان هناوا كاتيك هاستن هستن بو نواج پيش اوات دز نواج بگرن بمشي ويا اوات سرطان رخصارتان بشون انجا دستکانتان لغل انشککانتان دا پاشان دستی تربهنن بسرسرتان دا قاتسکانشتان بشون لغل قلپتان دا اگر لشتان گران او خوطان خاوین بکن و بشون. اگر نخوش بون یعن لسفر دابون, یا دستان با او گیاند بو, تارت تان گرت بو, یعن محرم نامحرم کوت بون او تان دست ندکوت, بو خوششتن یا بو نوش، او کاتد توانن, بخاکی چی پاک تایمون بکن. و تا لپی دستان با استن بمالن بخاک دو, بیهنن با رخصارو دستان دا, تا انشکتان. خدا نهایت لقای این داتوشی سغلتی و نارحه‌ی تن بکاد، بلکه دید پاک تن بکاد، لروالته نه و داو دید نه از نعمتی خویتن بسرد تواب بکاد، با سپاس گزار بن. وذکرو نعمت الله عليكم و الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا و واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا ديناز نعمتي خداب كنا ولا سرتان هروها او بيما نشكا بيويستا ايوا پابندبن لبيرتا نشتكا اوتوتانا جوي رايالو ملكتو فرمان بردارين كواتاي ترهمي شو بردوام لخودا بترسنو فارس يا خُدَا الذين يَا كونوا قوامين لله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوم لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شنآن قَوْمٍ على ألا تعدلوا. اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي اواني باورتان هنا زور بساة حسن بانجام داني شايتي دات پرورانا لبر خدا رقو دجمناتی هج کسو هج لايك حالتان ننیت کل دات پروری لابدن دات پروربن اواني خدا ناسيه دیکوات اللہ خدا سو پارس کار بن چونکا براسی خدا آگادار باو کارو کردوی کدیکن وعد الله الذین آمنو وعملو الصالحات لهم مغفرت و اجر عظیم خدا بلین داو بوانعی باور یعنی ناو کردو و چاککان یعن انجام داو بلین خوشبونو چاو پوشی لحلو گناہ کان یعنو پاداشتی گورو بیس نور باوانا با والذين كفروا وكذبوا بِآيَاتِنَا أولئك أَصْحَابُ الجحيم. زخن. يا أيها الذين آمنوا بكروا نعمة الله عليكم. اذهمه قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي اواني باورتان هيناوا يا ديناز نعمتي خدا بكنا ولا سرتان كاتيك هندي كريستيان دز دريج بكنا سرتان خداش دز دريج كي الرا قرتنو اي وي باراست. دیکه وات الله خدا بترسنو پارس کاربن دوباره ایمان دارن هر پشت با ببستن تا همیش فریایان بکویتو لپیلانی دشمنان بیان پارزید. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمنت برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل سوين بيت بيغمان كاتي خوي خدا پیمانی لنوي اسرائیل ورگرتو دوان ذرا برمان تدا حلب جاردن انجا خدا پی فرمون كام من براسي لغل تان دام سوين بيت بخ خدا اگر نو جاكان تان انجام بدن و زكاة بدن و باور بهنن بهمو پیغمبراني منو پشتیوانيان لبكن قرزي چاك و جوان و ركو پیگ بدن بخلچي لبر خدا لبر رزامن دي او زاة همو چاكيگ انجام بدن و تاوري پاداج لوبن او بیگمان لجن آهو هلا کانتان خوشت بمو تا و پوشیتان با خکانی بهش تو ربار بچرد رخت کنید در واد جا ویل باور بد لئه وا او مانی وا کبراستی ریجا و ریازی راست و روایی لی تیکت و.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 جابهوی اووا که اسرائیل بردوان پیمانو بالنکانیان داشکاند نفرت من لیه کرنو دلکانیان من رقو سختو رش کرد چونکه یه چگل صفتیان اووایا که قسل جه خویدن نکنو جه دا گورن با آرزوی خویان دستکاری توراتی شان کردو هروها بشگل کا که یادا وریبو بایان فراموشان کردو بردوان دبینیتو باد درد که وید که زور بیان خیانتکارو دجمن کارن مگر ک لقلا واش دا هر هرليان خوش ببو تاو بو شان دبكا تنك براسي خدا تاكا كاراني خوش دبت ومن الذين قالوا انا نصرنا اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبوهم الله بما كانوا يصنعون. اروها بيمان مان لوانش ورقتوا كدانوت. أما گاورين كتيب شيخ لوش تان عن فراموش كذكابي يا داور يكرابون. بس يا بتي درباري بيه قمباريتي محمد. أماج هتاروجي قيامة دجمنا تي والرقو كينمان بيو لكاندن. لاين دش دا خداهمو أوكارو كردوان عن دخات وبرشاو بيان رادجيت.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 ای خوانان اکتب دل نیابن که پیغمبر ایما با ایوشهات و تا زور بی اوشتانی کلی ایوارون و عاشکرانین و دشهر نوا تورات و انجیل دا بوتان رون و عاشکراب کاد هر وها لزور اگل اوشتانی که شردو تانتا و چاو پوشید کاد ثُنكا براستيلان خودا ورونا چي اشكرتن بو هاتوا كمحمدي صلى الله عليه وسلم هاوري لقال كتيب چيرون كرودا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم بگو من خدا با قرآن پیروزه هدایت و رن می آو کسان شوان الرزامندي خدا كوتون برو ريبا زكاني اشتيوا اسوديو لتاريخ كان دريان دهنيتو رزكاريان دان خاتا نيو روناتشيو بفرماني خويو رين مويان دكات بو سر ري قوري بازي الراستو دروستي خدا ناسيو چاكا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم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 والله على كل شيء قدير. سوين بید، بيگمان اوان اببه وربن كوتیان براسي خدا هر مسيحي کر مريمه اي محمد، فیان بلئ، اگر خدا بیعوید مسيحي کر مريمه دائی چی و هر تسی لسر زویده هی لنا او چی لبران بر خدا ود دصلات اشتی چی کواتا اویشو دای چیشو او خلکش بدی هنراوی خودانو لده سلاتی در ناشن ایتر بچه بلگه قصی وانا بجه خدا ذاته که هرچی لعاس ما نکانو زوی و نیوان یانده هر او خاون یانا هرچی بیاوی دروسی دکات شته چی آسایی او ذاته مسیح باوک دروس بکات چون که خدا د سلاتی هی بسر هموشتیگ دا هموشد لی او آسانه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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ جولکو گاور دین ود ایم روله خداو خوشویستون زیچی اوین بيان بله کواتب با چی لسرگناهو تاوان تان سزا تند داد لدنیا دا با عاشق را بلاو نخوشی تان با پیش دهند سزای قیامتیش با لولاو بوستید ایو خوطان اوا بگو نخير وانيا لأن هذا الشر و آدم ذات يمكن لو خلقه يكا درستي کردوا وي خدا بيه ويد ليه خوش بيه ليه خوش ده بيه ويش يكا بيه ويد سزايا بداد سزايا داد البطل اتوار تيوي داد پروريدا هر تيش لأسما نكان و زوية و نوانيان دا هر خدا خاونيانا غران و سر انزاميش بولاي او ذات هيا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 بگمان پیغمبرمان محمد هات و بولات انته مشتکتان بورون بکاتوا دوی اووی کما ویگبو هیچ پیغمبر یکمان روان نکرتبو نیوان لدا یگبونی عیسا و ناردنی محمد سلام خدا لسر بیت زیاتر لا شش صدئه نو کوبلن کسمان بور روان نکر تا مجد در بیت بچاکانو ترسه نر بیت بو یاخکان اوتا برستی مجد درو ترسه بو هات یتر هیچ بیان یوکتان نماو خداش ده صلاتي بسره مشتكده هي اگر يا اخي بن سزا تاندات دا واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوك وااتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أي قوم عشيرتم يا دناز نعمتي خداب نوا لسرتان سرتان غمبراني لنوا إي ودا فراهم هنوا أروها باشاي زوري لنوا تاندا هلخستوا أوي بأي ويبخشيوا بكسي بخشيوا لو خلق بير شماري أو سردما يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أي قوم عشيرتهم. بسنا او أو زاوية القدس كخدا بيوسي كرد لبر سودي خوتن باش جز مبنى وباش أكشى مكان تا خسارد مندو زرر مند نبن قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لن دخولها حتى يخرجوا منها فاين يخرجوا منها فإن داخلون كشيوت اي موسى براسيخ الكشي ازاو برزو دلاري تدايا بيغمان ايما هرجيز ناتسين ناوي تا اواني لدرنشن جا اگر اوان درسون لي او بيغمان ايما داتسين ناوي لويد بين قال رجلان من الذين يخافون ان الله عليهم مدخل عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غاربون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين خدا ناز وتيان لدروازي شارو هركاتونا جابو سركوتنا ببسن. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون كيف أي موسى دلنابه إما هر جيز ناكين أو شارو و روية ما دام أو جنگ وراني تهدا بيت اترتو كيفي خوت أو حزد كيد بچو خوتو پر وردگار جنگ بكند جيان اما براستي اليرادانيشتوين تشا قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ان جاء موسىوتي پروردگارا براستي من دصلات منيه جگاب سرخو مبارکم دان بيت إما آما دي همو فرماني شتوين إتر دعوة كارين كإما جاب كي تولو خلق تاوان كارو ستم بي قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتا يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين خدا فرموئي براسي او اي ترشاري قدس لسريان حرامه دبيت سلصاري جويالو سرگردان بن لسرزويده تا اون و ترسنوكاتياب جاتو نويتازه بيوغات يذر خفد مخو بو قالو هوزي تا وان بارو ستامبيشا واتلو عليهم نبى ابني ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا قال إن يتقبل الله من المتقين بەسرحاتتو هەوای دوو قڕەکەی بو بۆ خلك خەلکە بخێنەرەوەکە بەراسی ڕووی داوا ئەوەبوو کاتێک هردوشان چان قبانیان کرد لچچان وەرجرا کە لە سەر حقبوو لە خدا ترسبوو و لەویتران حسودو خدا ناز بابراكيوت هردت كوجم او يجلا ولامي هرش كي داوتي خداي جوره ها لاباريس كاران قرباني وتاك وردكريت لا انبسطت إلي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك انني اخاف الله رب العالمين سوين بخدا اگر تشود الدرج بك يدبو من بو او من بوكوجيد من دزدرجناكم بوتو بو اوي بدكوشم تونك براسي من لسزاو طولي خدا پر وردگاري جهان كان داترسم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين من بوداز درژنا کردنم نکردنم میوت بغناهی منو گناهی خوش و بغری تو او زاده بیت نشژینا او اگر هر او شپا داشتی استمکارن سرانجام له سر نفسی سرکشی هانی دا و کشتنی براکی لا سادو آسان کردو کشتی ایتر خوی خسار ریزی خسارد مندو زرر مندانه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 او سا خداي مهربان قل الرشيكي ناردو تاليكي لزويدا حل كند بو قل الرشيكي تري مردارا وبو تاني شاني بدات تون لاشي براكي بشارتوا هر كا اويدي وتي هاوار لمن آيا او من نمتواني وكو ام قل الرشب كمو بقدر او لنهات تا لاشو عيب و عاري براكم بشارموا اتر بو هميشت سواريزي بشي مانانوا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 ای ما پیوستمان کرد لسرنای اسرائیل، اوی کسک بنا حق بکشتو، لذیاتی کجراهیک نباد؟ یا جناه و توانی جوری انجام نداد به لذی دا، و او وقت او وایا هرهمو خالچی کشت باد، اوشی کسک لمرک رزجار بکاد، هر او وایا همو خالچی لمرک رزجار کرد بتو، جانی پی سوين بيد بخدا براسلي پیغمبران من ببلغو معجزي آشكراو دیاروهات و بولایان تاپا بندی حقو داد بن کچیز وارفیان دوائی اورن مویانا هر زیادا روبون لمسر زمین دا لستمو کشتنی ناحق دا إنما جزاء الذین يحاربون الله و رسوله في الارض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و في الآخرة عذاب عظيم بقمان پاداشتی اواني كاد جنگين و دجمناتی خدا و پیغمبر كيدکنو بقرميها والدن بابلاو کرنو فساد و بد روشتی لزويدا هر اووية اوانيان كه خلط شان كشتوا دبيت بكش درين اوانيش كه خلط شان كشتوا و زردهي شان كردوا دبيت لخاج بدرين اوانيان تنها زردهي دكن دست وقاطي چان بپیت سوانوا ببردرد اوانيان كه مترسيان لده کرد او دور بخرينو ولات، او سزايا خزالتي و سرشوريا بوان لدنیا دا لقیامتش دا سزايا سخت و گوريان بوهيه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم دقلوانا عن كتهوبان كردوا بيش اوي دستي ايوان بغاتي او بزان ان خدا خدالي خوش بومهربانا البتا اگر ما في خلشان بسر والنبت يا اي اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيله وجاهدوا, وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون لا كاربن در رگه ی همو هوکارو کردو یشی چاکوا هول بدن رزامندی او بدز بهن همیشه هولو کشو جهاد و خبات بکن لپیناوی رباز و برنامه ای دا. زاتدا بووی سر فراز بن لهردو دو جهان دا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 اگر هر چی سامانی زوی ہے یا حیان بیتو اوندی تریشی لقل بیتو بیا نویت خو یانی پیر رزگار بکلس زای روجی قیامت لیان ورناجیرت او ناس زای چی به ایشان بو آمد کراوا د تیدا جیر بخون یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم وانا ديان ويدل دو زخ درتن بلا ام خيال يان خواه لكات اكدا درتون يان لينيه وانا سزايش بردوام يان بو آماده والسارق والسارقة فقطعو ايديهما جزاء بما كسبان كالم من الله والله عزيز الحكيم دستی پیاوی دزو آفرتی دز ببرن لپا داشتی کارینا امشط عليك لا لا ان خدا بالا دستو دانايا لبريارداني اوش زايده البتا امس زايل لكم القي اسلام ادا کرد كريد كهمو كس جاني مسوغرو هموان دستيارمتي بو يكتر درجه كن هروا لصالاني جرانيدا دست نابردريت لمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم جا ويدوي استمو تاوانكي توب بكاتو تاك سازي لخويداب كات دولو دروني خاوين بكاتوا ما لي خلشي بداتو چاوي لات زي نمنيت اوا بيگمان خدا توبكاي لي ورد گريت چونك براسي خداي گورا لي خوش بو مهربانا الم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ يُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أي محمد، أي إيمان دار، آيان نجزاني و هرسيل كانوا زويدا هيا براستي تنها هر خدا خاونيانا، سزاي هرکس كبية ويد ديدات البتا هرمشينيا بل كول رويدات پر هل وها خوش دويت لو كسي كد ياتو ما بستيتي لي خوش ببيت او خدها د صلاتي بذرهم مشتاق داهيا شواني با دا سزاي ججي همواني تدا د بيتو يا ايها الرسول لا يحزن الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله كتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي پغمبر بغمبارد نكد اواني كبابل بدن بباور يبيدين يودتون لواني كبابل موزار دلين باور من هنا و بلام دلين باوري نهنا و هر و حال لوا نشکبو نتذول کو زور جوگرند بود راودالساه زور جوگر بیسن بو خلقی تریش ک خدا ناسنو نهاتون بولاد صد قرنوک صوکو خوی ناجر نوا یا خود آوا جوید کن دوای آویج خویگرت بو آوانی که خلق دنیا رن براي پيغمبر او پيدلان اگر آوا بريار دال ليور بگرند اگر وانبو هوشيار بن جا آوی خداي جاور بيوي توشي تاقي کرند و اوس زاي بکاد هر او هر چیز تو خوانی هیچ تجنبید لان خدا و بورزگربوني او او انا او كسانا كخدان نيويست ودريان باك وخوين مكاتوا دونك خوشان وبسيان نبوه او انا لدنيا دار شرشور وشر مزاري باشيانا لقيامه اجدا سزاي سخت غورتا وريانا سمعون للكذب اكلون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ أوجول كان الزور بدال قرمي جوي بود رود قرنو كسياتي النا بختو الزور حرام خورو سو خورن جا اگر شيه شن هبو هاتن بولاد تو سربستي دار وريب كيدانوانين دا يا جوي أن خو اگر جوی ان ندیته او هر چیز ناتوان نهج جو رزیانه کتب گین خو اگر دا ولید کر لنی دات پرورانه انجامی بده چونکه براسی خدا دات پرورو ماف پرورانی خوش دوید او کی یحکمونک وعاده متتورات فیها حکم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولائک بالمؤمنین سیر آوانه تو اندیانو تو آدکن بداد ور لکاتک دا خویان توراتیان لایو فرمانی خداي بررویی ته دا يا پاشان پشتی ته دا کن دوئي خدايان با دارد دکه بد هر ایماندار نین لما دین دا یچگل نادرانی زو زناي کرد بو حکمی زنا کرک هاوسری هبید ل توراد دا بردباران هاتن بو پیغمبر صل الله عليه و تا بالکو حکم کهی ل دا آسان بمرجك باوريان ببيغمبرو بقرآن نبو كاتك ببيغمبر جراني بولاي حكمي تورات پشت يانهل کردو بضليان نبو إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بمستحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَئِكَ هم الكافرون براصل اي مكهاتك توراتمان ناردخواروا رنموئي تيادابو بو همو خيرو تاكيك نورو رناشيش بو لناو تاريكا يکانده او پیغمبراني که همیشه ملکتو فرمان بردار بون حکم اوانيان پیدا کرد که ببونا جولكا هروحا زانا پروردگار ناسکان یانو زانا شرع ناسکانی شان حکميان دکرد باوی داوان لکرابو بی پارزن که اویش کتب خدا توراتا وها شاية جبون لساري كواتا اي زانا ياني جولكا اي ايمان داران لخلچي ما ترسن بلکو تنها لمن بترسن آيتو فرمانا كاني من بنرخي چي كم مفروشن اگر نرخك همو دنياش بيد هر كما جا اوي حكمو دادوري بو برنامه نكاد كخدا داي بزاندوا آوانا بيباورن وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَفْفَ بِالْأَفْفِ وَالْأَفْفَ بِالْأَفْفِ وَالْأُدُلَ بِالْأُدُلِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْتَصَدَقَ بِهِ فَهُوَ كَفَرَةُ اللَّهِ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون لثورادا پیوستمان کرد و لسریان ک براسی هرکسه کسی بکشد دبید بکشد ره تو او تاوی یهچهک چهر بکاد دبید تاوی چهر بکره تو او لوتی یهچهک عیب دار بکاد دبید لوتی عیب دار بکره تو او جوی یهچهک ببرد دبید جوی ببرد ره تو او ددانی یهچهک بشنند دبید ددانی بشنند بار خوش ببید. او تا او پاشی ولی خوشبوده به تکفیرتی گناهانی. بگو من آوی حکم و داوری نکاد با برنامهایی که خدا دایبزند و آوآنا هرستم کارن. وقفینا علی آثاریم بعیس بن مريم مصدق لی بين يديهم من التورا وانتينا هال انجيل فيه هدوان وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًا وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ إن جاب شوين آسواري همو بيغمبراني نوي إسرائيل دا إيساي كري مريم من هنا كراستي توراتي دردخستو بشتواني ليدكردو انجيل شمان بيدا كهدايته نور روناشي تدايو بشجيري توراتي بيشخويتي. <تصفيق> وليحكم اهل الاجي بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون دبا شوين كوتواني انجيل باورين مويو آموشگاريا نهالسو كوت بكن كخدا لانجيل دا داي بزاندوا گرين ترينيان شوين كوتني آيني اسلام و پیغمبري اسلاما اوه حكمو داوري نكاد باو برنامهي كخدا داي بزاندوا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 ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ما قرآن من حقيقة <تصفيق> ورأس تأكد بوتو راستی و دروستی کتبکانی پیش خوشی دیاری دکاتو چاو دیر بسر همو یانده کاتیک خوانانی کتب لگاورو جو جیرو گرفتیان دهنن بولای تو باو خدا ناردویتی داوری بکرنیوان یانده و شوین آرزوکانی اوان مکوو لو حقا لامده کبوت روانه کراو بوهر لا یکتان مسلمانان و خاوانان یکتب برنامه پروگرامی تایبت من بر داوا خو اگر خدا بی وستا هر همو چانی دکردا یک امتو ګل چی یک پارچا بلام وستی وایا بو جاو ازیت اقیتان بکاتوا لو وی پی بخشیون تابه هو عقل و جریتانوا شوانی پی غمبر اسلام بکون دیکه واتا ظر بپلبن و پیش همو خیر و چاک یک دل نیاش بن که همو او برای خدا او کاتا هوا لی تواوتان داده درباری آوشتانی که چشتان لسری هبود. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون که تیگه هندگل زاناکانی جو هاتن بولاد تا داوریب که لنوانیان دا داوریب که بو برنامه قرآنی کل للاین خدا و بود دا بزیوه. شوینی آرزوکانی اوان مکوه و ریابن نوک و اوان رید لی حلب کن مویانی خدا بوی ناردوید. جا اگر او جولکانه رازی نبونو پشتیان حل کرد او بزانه براستی خدا دیوید جی رو دی سر انجامی بکات. بغمان زور بي خلچي آخي و سرکشو تاوان بارن آف حكم الجاهلية يبرون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون آيا أوان حكمو فرمان روائي جاهلية و نفاميان دويتو أويان لا پسنده؟ أخير بابيرنا كنوا چه هي بقدر خدا حكم جوانو تاكو بجيبت بطايا بدلاي أوكساني كباور دي سرن زدنو ويجدانو هستي زندو يان هيا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اي اواني باورتان هناوا جو لكو كاور یارو ياور وياور پشتيواني ختان او انا هنديشان پشتيوانو بيش پش جيري يكترن او كسي بيش بوان بباستيت او هرلوانو حسابي اواني بودكرت براسي خدا هداية قومي استمكر نادت فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَيَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ بروني دبيني اواني دل يان و ايمان لاوازن با پلدتون بولا يان بزماني حال دلين دترسين بلايك بلا يكما بيت يان كارسات يكما بسر بيت جا دورنية و لوانية بمنزيكان خدا سرکوتن ببخشت با ايمان یا خود بشي ويجي يكساري بمعجزه اگللان خوية و سرکوتن يان أو كاتا باور لاوازان بشمان دبنا ولسر أو نهيني وخطر وخيالي لدلو درونيان دا شارد بيانوا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين أو واني إيماني هنا وانا وخيان بسر سامية ودلين آية أو دوروانا أوانا كسوين ديان بخدا دخواردو جختيان يان لسر كقوايا براسي لقلتان دهين كي كاركانيان يان بوصل خسارد مندو زرر مندو ما يبوجبون يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أي أوان يباورتن هناوا هر کس لئه اول ل آینو برنامه کی ورگریتو پاش جز بتوه او هر خویز زردر دکات اوال ل آیند دا خدا کسانک دهنه تکایوا و او ان در ری کوپی کو با وردامز راون فروردگاری مزن خوشی دبن اوانیش آیان خوش دید. اروها ملکسو فرمان بردارو با بو ایماندارانو سر بلندوش کز نخورو درون برزن بسر بباورندا ل لپیناو بازی خدا داو بو بدسهنانی رزامندی او هول ددنو خبر دکنو تی دکوشن. لَأُمَي لُومَكَرَان جَنَا تِرْسَن امخوشويستي وهلبجاردو سوزوتيكوشانا فضلوا ريزي تايبتي خدايا كتي بخشيت بهركس كبيو يتو شايستبيتو خدا فراوان جي روزانايا بنهاني واشكرا بشايستيونا شايستي هركسو لاينيك انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. برستي تنها خوش ويستو بجتیوانی ایوا هر خدا وپی گنبرکی او آنان با وریان هناو. کن ویجکانیان بتعشی انجام دادنو. زکاد لمالو سامانیان دردکنن. همیشه دیار دی کرنوشو ملکتیان با پروتگار پی و دیاره. وَمِیَّتَ وَلَلَّهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإن حزب الله هُمُ الْغَالِبُونَ جاءوا يخداو في غمبوس أواني برؤان هنا أو بحشتوان و خوش ويستي خوي قبل بكاد أو بعد النيابة كهار كماله دسته و تأخميه خدا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 ای آوانه باورتان هنوا نكن آوانه بکن پشتیوانو جیگی متمانی خوتن کجالت و جمیان بآی نکتان کردو تلخوانان نیکته بپیش خوتن تل بی باوران ل خداش بترسنو پارس کردن اگر ایوا باور دارن. و اذن دیدتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبان ذلك بأنهم قوم لا يعقلون من أعطي من أعطي من أعطي من أعطي من قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مننا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل لا من قبل وان أكثركم فاسقون أي محمد بيان بلي أي خاونا نكتب أو بتشي عيب دار ولا كدار ما نذكره اللي ما نتوردهن جلبرأ ونبحث كأمة بروي الراس تو بتومان هنا وبخداو بوا قرآن أي كدا بزي وتخوار وبصر امو بوي كبير شد كدا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 بيان بل ايا حوالتان بده مي بكير دارك كتولا كيل خدا خراب ترل لتولي دار كرني مسلمانا اوش كر داري او كاسيك خدا نفريني ليا كردو جامي خشمو رخي خو يرجاندو بسري داو هندي شي شي كردن بميمونو هندي شي شان ببرازو هندي شي شاني كردطاغوت پرستو بت پرست هذه الأوانا خراب ترين جيگا و ريقيا انهيو قم راترين كسن لرهبازي راستو دروست وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون أوانا كاته اكدين بولاتان بدرو ودلين و دلين امش مسلمانينو باورمان هنوا لكاتك دا براستي أو أنا ببي باور يوا هاتبونا جورا وو بيجو مان هرب ببي باور ريشوا وتشونا دروا جا خدا خوي تاع دزانت كثيان حشر دا واللذلو دروني اندا. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السح لبئس ما كانوا يعملون. زور اچ جلوانه دبینید که زور په له او په حلپن لزلکاوی تاوانی درو عیب دار کړني مسلمانانو د زریجين حق خواردنی حراميان سوین بد به خدا او کدی کن زور خراب نه لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم الصحه لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ آيَا أَوْتاكي خدانا سوزانا كان ينقد غيغفتاري غناهو حرام خوريان لناكن سوين بيد اوكردوا وهلسو كوتي كديكن بورازي كرني خلق زور درستو خرابو نا پسند وقال اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم والعين بما قالوا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 كل كلما أوقدونا ر للحرب أطفئه الله ويسعون في الأرض فسادوا والله لا يحب المفسدين. أزوجلك نفامه خدا ناسان دانوت خدا دستي بس راو خير إلى دز نابي توه دك دستيان بس راو بيخير وكربتتو توش شلال البيت دك نفرينيان لبيت بوخوي عنو قصير نخير. وانیا بلکو دو دستی پر لبرکتی پر وردگار همیشو بردوام کراویا چونی بوید و چندی بوید دی بخشید سوین بید زوربین اوی دراو تخوار و بود که قرآن للا ان پر وردگار تاوی یاخی بونو ستمیان زیاد دکات و نغرویان دکات لکفر دان هذا هو حتى الروح القيامة الدجمناتي و رقوكي نمان لنوانيان ده برپا کردوا حركات يك دعنوه جنگ برپا بكنو اگري شرحل بجرسينين خدا ده كجينيت وو نايله تشنب كات زور بفلو بگرمي هولي بلابو نوي فساد و تاوانددن لزويدا خداش آوکسانی خوچ نبید که توی خراب بدشنن. ولو أن أهل الكتاب آمنوا و تقوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ خو اگر برای استیخوانان ایکتِب باوریان به نایو پارس کار بودنگه، آوتشاو پوشی من لخراب کانیان دکردو لیان خوچ دبینو دمان خصنا ناو بهش چی پرلانه ازونیع ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا من, من فوقهم ومن تحت أرضهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون واگر براسی هستا انا بپي روبي اذكرني تورات وانجيل كمجدي زوري تدا دربار اسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم او قران اشكل الان بارورد گاريانو بويهات وتخوارا او كاتاب بروبومي درختكان زور زبنده دكينو بركات دخين جهاني دانوي الله او زوخورا كان ترو او كاتها خورا چان دخواد لر راسرو لبربي انا دستيگ لوانا كسان داد پرورو ميان رو زور زربشیان او کارو کردوی کدی کن زور نادرست و نابجای یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين ای پی گمبرو هرچی فرمان او پیام کهید با دابازی وللعن پروردگار توه به دودلی و به ماتلی خو اگر باوکار حل نصاید آو ما نیوا پیام کهید بتوا وین نجیان دوا دل نیاش بکه خدا دت پاریزد لشر خراب پی خالچی خدا هدایت او رن می قومو هوزی به باوران نادات. قلیا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والانجيل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 اول سر هیچ برنامو پیرو پروگرامی نین هت هبته چی پیرو پیادهی توراتو انجیلو اویلم دوا یده ک قرآن النکن کل الان پروردگار تان و بودان دا بزیوا سوین بخودا زور بيان اوی نر دراوت خوار و بود للا ان پروردگار تو و یا خوب نو استمیان زیاد دکاتو نخرویان دکاد لبی با وریده کتیله جاتی جو رایلیم الکتی زور بیان هولدن شتهال بسنبو او قرآنی کبومن روان کردید. جاءت الخفة بجار الداد نقرب بو أوجل بباورا كاتك باور ناهينن كاتك توليان لذاكينوها للدنيا دا بيش قيامة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحة. وَعَمِلَ صَالِحًا فلا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ برست أونيك إيمان باور ينهاوا ل أمة محمد أو أونيك بون بزو أو أونيك صاب أن فريجت برست أسر هر يغلو دستو تاخمانا اگر باور ادام زراو بخداو بروشي دعا بحيانتو كارو کردو ويچاكو درستو بسود انجام بداد اوانا نترسو بيم يخيان دقريد نخمو پجال رویان تدکا كات اغلو بروشناي قرآنوا او باوردهن لقد أخذنا ميتاق بني اسرائيل وارسلنا إليهم رسلا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْكُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ لا چن پیغمبره چشمان بو روانه کردون حرکتک یچکلو پیغمبران بدل نبوبید بهوی لا ساری درون آلوزی خو یانه و یخود به آرزوی اوانی نکردبد داستی چیان برنامه پیغمبرانن بدروزانی و داستی شتری پلاماریان داونو شهیدان کردون تكون تتنه فعمو و ثم ت الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لولا لا شواتس انك خدا دادنا بتمابون كاتوشي بلاونا ناخوشي وسزان نبن لسرن زامي لا دانو ياقبونيان هر بواية شويرو كربون لآستي حقو راستي دا دعائي كزانيان زرريانات توبان کرد خداش تا ليا کردن لو أدواته <تصفيق> هل تنو ولا توان ولا دانو زوربيان شيرو كربنو لا أستي حق وراسدي ده خديج ورجبينا يبهمو أوكراني كأنجامي ددنو بسريان ده تنا بريت. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم.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 براستي اوانا بابا وربون كوتيان خدا هر مسيحي كري مريمه بمرجيك مسيح وتيتي اي نوي اسرائيل او خدايا بپرسن كبر وردگاري منو پر وردگاري ايوشو دل نيابن او شريكو هاو باش بو خدا بريار بدات او بيگومان خدا بهشتي لسر حرام کردو شوينو جيگاو سر انجامي أو سأو سمكرناه إذ جرب إشتيوانه شأنها كأنه تواند فريعاً بكويت. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا, إلا إله واحد. وإن لم يلته عما يقولون ليمس الذين كفروا منهم عذاب اليم سوين بيت بخدا بجمان أوانش باب ورب كوتيان خدا يتشك لسيدنا أخوا لحالتك دا هتش خداك هيت برورتيغارق نيات جغل خدا يا شيتاك وتنها خو اگر لو گفتار النا بجو النا قوله يا ين كل ندان سون بخدا اوان كبيبا وربن سزا يج بش ايش يان توج دبيت افلا يتوبون الى والله غفور رحيم يا خاوني ابيرو بالرابو تان حق نيه توب بكن وبلا خدا داولي خشبوني لابكن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 نخودایا و نکری خدایا جګه پیغمبر چی خدا نه بیت پیش او ها پیغمبری تریش رابردون دای چی شی افرت چی زور راست راست ګویا هر دو چان خوردنی اند خورد همو انسانک سیر بکوس سرنز بودا ای محمد ای اماندار چون همو فرمانو بلغه چان بورنده کینو لو ودات مشاکت چون ریان لحق ورده ترخین راتو لراستی لا قل اتعبدون من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم بيان <تصفيق> بليه ايا اول راسل جاتي خداش تكدرسن كنزررتاني بدس النقازانج بلكو هر خدا خوي بيسر وزنايا اوشتاني اي وبدوري دا دين قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضل كثيراً، قد ظل من قبل وأضل كثيراً، وظل عن سواء السبيل. أي خاوناني كتب الربيع ما كان نكتان بس زيد الربيع نابج ويلسنوري حق <تصفيق> راسي درمتن شونی آرزوهای او کسان مکون کبیجمان پیشان گمر رابونو ظرکسیشان گمرا کردو آنچ لوریجا و ری باز راسته الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون نفرين كراول لواني وربون ورب لنوي اسرائيل لسرزاري داود وعيسى كور مريم اما جلا برويكا اواني يا اخي وسركش بونو دز دريجيان دكرت كانوا لا يتناهون عن كرم فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون اوانا قد غيقت ريان دكرت لخراطه وتاواني كدا انكرت سوى انبت بخوده، او اي كد كان زور خرابونا پسند ترا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون زور بيان دبيني ترازين بخوش وستيو پشتواني اواني كبابا وربون سوئن بخدا دست پیش کریه چه خراپیان بو انجام داوا که خدایان لخواهن تو رکردوا بو کاریان لقیامت اجدالنا و سزای دو زقدادا بید بو همی شب نوا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل إليهم اتخذوهم اولياء ولكن كثير منهم فاسقون خو اگر آوانه با وریان با خدا و بوم پیغمبر و آو قرآن به وای کبویدا بازی وا آو آوانه نذکرد با خو شویستو سرپرشیاری خویان پشتیان باوان ندبست برام زور تاون بارو لادر و یا خینو حقو راستی مبستیان نیا بلکو بردوام دوام دجایتی آینی اسلام دکن لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجدن تجدن أقربهم ودّة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارون ذلك بان بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون <تصفيق> وَإِذَا سَمِعُوا مَا براستي إِلَى نصرانين اوجله أَعْيُنَهُمْ براستي مِنَ قشيدين مِمَّا هنديششان مِنَ كساني واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فا اكتبنا مع الشاهدين اوانيان كبشوين راستي دادا قررين هر كاتيك لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دابزيو شا ساوکاليان اسريني خوشي هل در جيت بهوي اوحق <تصفيق> راستي كدا ناسي لكاتك دادلين پر وردگارا إما إمان باور من هنا وبأيني إسلام داتوش لريزي بيروان شاية كان دا تو مار من بك وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين تيريما <تصفيق> لذا باور باورنا بخدا بخداو بمان من هاتو راستي یو داریش این که پروردگارمان بمان خاطر نئو ریزی تا کانو جنگوان بو خدا پرستی. فآثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها هالأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. جابهی او گفت: آب بچه ای اند دانوا. باوي باخا كاني بهشتان پیدا بخشید كتن دهارو بار بجرد رختا كاني ده درواد هاوره لگل جاني همیشه یون براودا هربو شوه يشا پاداشتی تاک کاران والذي لکفروا و كذبوا بآياتنا أولائك أصحاب الجحيم اوانشي نهنا و آياتو فرمانا كاني اميان بدروزاني أعوانا نشتجي ناو دو زخن يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي أعوانا كباورتان هناوا أو ناز نعمت شاكاني كخدا بوي حلال کردون لخوتاني حرام مكنو لس نور در مچنو دس در مكن چونکه براستی خدا دس دریشکارانی خوش ناوید وکلوا من رزقكن الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لو رزقوا رزق حلال وبا كان كخدا بخشون لو خدا بترسن ك ايوه هميشه با وريدا مزراوتان بيتي ختان للرزق الروزي حرام بباريزن لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذلك كفارة أَيْمَانِكُمْ إِذَا حلفتم واحفظوا أَيْمَانَكُمْ كذلك يبين الله لكم آيَاتِهِ لعلكم تشكرون <تصفيق> بالکل لو سندانه تان دپرسیت هوا کبیر و هشتان لایه بود و به مبسته جا تانه و فارتی از جار نانو خوراک بده کسی هزار بشه و ناوندی کبو ما مانندی که خاو خزان تان صرفیده کن یا خود پاشت کرد نویان یا خود آزاد کردنی بندیک اگر بوی آویت وانه اشته نبو با سه روش بر رجوبید اما کفارتی سوند کاتیک کاتک سوند خونو جاءت هذا توانسند کانتان بپاریز نو میانسچینن ابو شوی و خدا آتکان این خویتان بو روند کاتوا بو اویس پاس گذاریبکن یا ایها اللذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اي اواني كباورتان هناو دل نيابن كعرقو قمارو قوشتي سرب رابو غيري خدا لو شناني كخلق بپيرو زدان ونك اسلام برجو حرامو حلال زانين بهوئي هلدان زارو اما نهر بيسنو لكارو کردو الشيطانن واتيوا خوتاني لدور بقرنو خوتاني لعب باريزن بووي سرفرازي وبختوري بدس بهنن لهردو جهاندا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصد عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهوا براستی شیطان هر دیوید لرگی عرق و قمار و دجمنایتی و بغزو کی نبخاط و, و لیاد کردنی خداو ناو پیروزکانی ویلتان بکاد. هروها سستو تمالتان بکاد لانجامدانی نویشکانتان بشی نیی. آیا ایتر بس نیا؟ آیا کل نادن؟ جا هر کم آیت پیروزها تخوارو جار درا بناو شاری مدینه ک عرق حرام کراوا. أو سائما دارا قرابو جوزودي ديزو هرشي على قتيدابو رشتيان كولان. وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروه فإن توليت فعلم أنما على رسولنا البلاغ المبين. أي إيمان دارا فرمان برداري خدابن. فرمان برداري بيغمبرج بن وريا بن اگادربن نكن سربيتي لفرمانو رنمو يا كانيان بكن جا اگار پشت هلكنو يا اخي بن او بزانن براسي كاري بيغمبري اما تنهى راگاندني اشكرا وروني بياما كيا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا متقوا تقوا إذا ما آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا والله يحب المحسنين <تصفيق> گاتێ خویان پاراست بیت لحرامی حرامی او سردمو بروان هبوبیتو کرداره چاكا کانین انجام دابیتو پاشان لتازه حرام کرا و کانیش خویان پاراست بیتو با ورین هینابت لدوا ایدا خویان پاراست بیتو بر دوامیش بوبن لسرت چاکا کردن خوداش چاكا کارانی خوش د بیت چاو پوشی يا ايها الذين امنوا ليبلو انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم باورتان هناوى. سوين بيت بيگو من خداي گورت تاقي تان دكاتوا بشتي كم هنده چان لنه چيري چهوين كدين پيش ولتانو دتوانن بدست بيانگرنو بر مكان تان راوي بكن لكاتي احرام دا بو حج و عمره تا بتواوي لجهاني واقع دا خدا بزاند کچه لپنهاني داد ترسيد لخدا جا اويد از درشي و نافرماني کرد بيت لدواي او تاقي کرنوه لكاتي احرام دا او سزاي بأشي بو هيا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره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 لكاتك دا اول لإحرام دا نيتي حد زيا عمرتان هنوه نيتي راو مكن. اوهي بآرزو راو بكاتو نيتي ر بكوجيت لطولايدا دا بيت قربانيه چي وك او نيتي را پيش بكاتو او بريارش دا بيت دو کسي شار زايدات پرور لخوتان بيدنو قربانيه کش دبيت بيت پيش کش بكرت بري كعب دا. ياخد بقدر نرخي قوتكا خوراك پيش کش به هجاران بكات. ياخد بقدر جماري هجاران که خوراچان تا تعلاوي سرپیتی خوی بچه جد لرابردوش دا هرچی لوبابتان روی داوا خدا قلمی تاو پوشی بسرده ناوا ام اوی امحالان دوبارب کاتوا خدا طولی لید سیند چونکا خدا بالا دستو طول سیند ریچی بززبر احل لكم صيد البحر و طعامه لكم و وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون راكدنوا خارني زندوراني دريائي بوتان حلال كراوا لبرسدي إيو او كسانش كلا سفر دانو راوي زندوراني دشتيو شوي ليتان حراما هتالا إحرام دابن لو خدا يبترسن لا او كودكرينوا بوله برسينوا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 کعبا بيت الحراما كرديتي بهوي هستان وو بو جانوی خالتشی لهاردو دنياده. اروها مان حراما کانیشو دياری و قرباني دياری کرا و کان. اواج بو اويا تاگ خدا آگاداره با هر چیله آسمانه کان دايو با هر چیله زويده هيا. براسدي خدا با همچتک زنايا. اعلمون أن الله شديد العقاب اعلمو ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور رحیم تاک بزانن براستی خدا طول سے نریچی تندو تیجا لیاخی اکان اور وہا بیگو من لے خوشبو مهربانا بو ایمان داران ما على الرسول اللہ البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. في غمبه تجلس رنيات جل الراجل عندني خدا. هر خدا خوشي دزانت بويد دريد خن. بوش ديشار نوى لكردارو قفتارو نيتان. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أي پیغمبر پیان بله پیس او پاق يكسان نين هر صند زورية تي أو پیس سرنزي راح شاوید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 اي اواني باورتان هناو برسيار ما كان لهم ديك شد كا اگر آشكرا بكريد بوتان سغلطتان دكات خو اگر برسيار بكن درباريان لكاتي دا بزاندني قرآن دا او بوتان آشكرا دكريد خدا تساو بوشي لي کردون باسي نكردون خداش لي خوش بو بحلم و حوصله قد قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين بگو من کسانی که پیش ایوب پرسیاریان درباره آن کرد پس آن کبایان روند بود و برای پی ندا کردو کواته ایو و مبن. ما جعل الله من بحيرتي ولا سائبه ولا وسيلتي ولا حام ولكن ولكن الذين كثروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون خدا بر ياري اوين داوة كوشتر جوي ببردريت يعني بر الله بكرت يعني برخوة مرة كان بوبتا كان سر ببردريت يعني وشتري نير آزاد بيت بلام اواني بيباوربون درويان بدم خدا وحلبست زور بشیان جیر نابن، هر لخویانو بریاری ناب جددا نو کرداری ناب صندکن. و اذا قیل نهم تعالو ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وَلَوْ كَانَ كان لَا لا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ حركات ایک پیان بوت رد ورن بولای اوی خدا دای بزاندو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوانتان دا او دلین هر او برنامه امان بسا کباو وپیران من لساری بونو لما مستور را بران من وفیر بوینو بو من ما وطوا آیا اگر کاته چیش باوان و ما مستاینیان هیچ تجلح حرامو حلال نزنو رن مویش ورنگرن؟ او هر شوئنیان دکون؟ یا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضربكم من ظل إذا هتديتم إلى الله مطجعكم جميعا فينذبكم بما كنتم تعملون أي أوانى باورتان هناوى هم يشبر دوام صار جرمي برواردي خوتان بنو مترسن تونك أوانى جمران ناتوان زيانتان لابدًا اگر إيواب تأشر ربع زى هدايته خدا ناسيتان قرتبه تبر ضلنيابن جرناوي همو شيك بولاي خدايا سر انجام هوا ليهمو أو كارو كردوانتان دداتي كأنجامي ددن يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنان دوا عدل منكم أو آخران من غيركم او اخراني من غيركم ان اتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله إِنَّا إِذَاً من الْآَاتِمِينَ اي اواني باورتان هنوه كاته اگ نشانه مرگو مردن لکس در كوت با دو کس بن لکاتي وسيعتك دا دو کسی داد پرور بن لخوتان یعن دو کسی تر جگل خوتان اگر اوان با بازرگان تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن گرتن اگر دو دلبون لدو شاية تکا او راية انگرن لدوين ويجي عصر سوين بخون بخوداو بلن اما سوين دا کمان بهج نرخيق ناگوري نوا با سوين بخورا وكا نزيك ترين خزميش بيت لراستي لا نادين اما شاية تيك بخدا انجامان داوان نای شاري نووني ناكين چون کبراستي اگر وابكين او كوابو بيگو من لرزي تاوان باران فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومانَ مَكَانَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومانَ مَكَانَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدِينَ اننا اذا لمن الظالمين خو اگر درکود او دوشایتی پیشو درویان کردو خو ان گناه بار کردوا او دو کس تر لخص مين زی چی استمل کرای مردوکا لجاتی اوان آماده بکرینو ان جا سوین بخودا بخونو بلن کبراستی شایتی امل شایتی اوان راسترو دروسترا ا ما هیچ تمو دز رژیک مان نکردو تمام مان لمال دانیہ أغر نيت من وابد أو مش دين. ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين اویک بازگران زیگترین اوضاع وترین شوازه بوشایتی جبر جکردن با اویسوند اوضاعی کان بر راستی بدرين لبر خدا یا لترسی آب رطونی بد رو خسنا اویسوند کانیان تا مافی کذ نفوتید ل خدا بهترسنو جبرگرند با همو رن موی چی خیر خداش هدایت و رن موی هزو خو می توان بر رو گناه کارو ل سنور يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب روش <تصفيق> يك ديت خدا همو پیغمبران كودكاتوا انجا پیاند فرمويت چون والامتان درائي وخلچي حلوستيان چون بو برامبرتان تا چرا ديگهاتن بدمتانوا لا سامناچي أو رجو بهوي دلنيايان لزانياري بس دوري خداي وتيان امنا نزانينو هيت شارزا يكما نيا براستي خداي تو هر خود آغاد لهمونهنو شارا وكانو بهمو پنهانيك دزانيت اذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايتك بروح القدس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 او سالانه و همو به دار رو با عیسای کریم مريم خدا فرمودی، ای عیسای کریم مريم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم خوتو خودو دایک دا. کاتک من بهوي فرشته ژبرائيلی پیروز و پشتیوانیم لکر دید. او کاتکی لبیش کداو با پیریش بر رواني قصد با خالچی دکرد. اروها لکاتک فیروزینو دانایو توراتو انجيلم کردید. کات چیش لقر وکش وی بالنداد درس دکرد به فرمانی من، ام جافود پیادا کرد، جادبوب بالندب به منو، چویری زخم آکو بالکد شاق دکرد و به فرمانی من، کات چیش مرد وکانت با زندویی من لگور دردهنای و، هر و هایی آو بکره و کششری نوی اسرائیل ملیلادیت، کاتک به بالج آشکرا کان و هاتی لكن يتبعون أنه لا يتعلم إلى الحواريين أن امنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون. وإذا كانت أكثر من أردت في هذا المصدر كان, عيسى حواري كان ايمانو بشايد كبراستي امام مسلمانو ملكتو دل اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتق الله ان کاتک حواری کانی جو تیان، ای عیسای کریم مريم، آیا پروردگاری تو دتوند لاسمان و السفر و خوانیکمان با دبازیند عیسای ترسن؟ اگر ایوا ایمان دارن، اما چه دخوازیه کدیکن؟ قالون نريد أن كل منها وتطمئن قلوبنا و نعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين حواري كان بوحاسب دعوة كان وطيان دمانة بوا بيروزيو بركة دل يبخينو دل نيا بينو تاج بزانين كبيجمان راست دل قل داكردوينو لسريشي ببين الشايد تا ويباوريها باوري دامز راو تربية قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين أوساء إيساي كريم مريم موتي اي خداي پروردگار لأسمان وصفر وخوان اكمان بو داب زينة تاب بيتات زجن بو نوکاني استاو داها تو مانو بلغيق بيد للا ان تووا بو پیغمبراتي منو د بس نور تو لرزقو روزي بحرور مان بکا هر توي چاک ترين روزي بخش قال الله اني منزلها عليكم فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ إنجا خدا فرموي براست من أو سفر وخوانة تان بوداد بزينم جا أوتان دوائی دا بزاندني سفر وخوانة كا ببروا بي بيتو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 إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب كاتشيش <تصفيق> خدا هر لقیامت دا فرموي أي عيسى كريم مريم آية أول توب خلچدوتو مني شو دايشش بدو خدا دابنين لخوار خداي پرورد گاروا عيسى لولام داوتي پاچیو بیگردیو به ها ولی شایسته تویا، با منیم منشتق بلیم باخوم کمافی من نبید، تو ان حق باخوم دادم، شتی وابد بازارم دار، خو اگر شتی و متبد، او براستی تو دزانی تو لد شار او تو دزانیت به هر چیل لذلو درونم داره، بلامن نازنم با وی که لدریای علموزان استی به پایانی تو داره، هر تو زاناو شار زای نهانی و ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربّي وربّكم وكلّت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أترطيب عليهم وأنت على كلّ شيء شهيد. بقمت وشاك دزانيت. من هيتش تيكم پينوتون جغلوهي كتو فرمانت پيداوم اوش اويا تنها خدا پرسن كا پروردگاري منو پروردگاري ايوشو من شاید بوم بسر یانو و حتى لناو ياندا بوم انجا كاتيك منت مرانو جانت چشام ايتر اوه هر خود شاو ديرو آقادار بويدليانو هر تو شایدید بسر هموش تيكوه انتو عذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله هذا يوم ينفع لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم إن جاء خداي جورا فرموي أما أورجيك رازجويان رازجوي يكين سوديان بيدقينات با خکانی بهش باین آماده که صندهار بار بچرد بوهمي در هتاي لو بهش تدا دمن نو خدای پروردگار جل آن راضی بود اوانج ل خدا راضی بون اوی سرفرازی جورو سنور. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير اسمانا كانو زوي هر خدا خاونيانا هروها اوشي كتيا دايو او زاتا همي شد صلاتي بسر هموش تكدا